والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه بعد. لا زال الكلام موصولا عن أبواب الجنة يقول عمر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا فإن للجنة ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء شوف الشرط من مات لا يشرك بالله شيئا ممكن واحد يقول أنا مؤمن بالله أو أنا لست مشركا بالله ولا يشرك بالله شيئا ولكني لست مؤمنا بالله فتأتي رواية أخرى فتقول من مات وهو يؤمن بالله تعالى من مات وهو يؤمن بالله تعالى دخل من أبواب الجنة الثمانية شاء يدخل من أيها شاء لا لابد من الإيمان الذي ليس معه شرك كما يقول أهل السنة بد من التخلية والتحليه ومعنى التخلية أن تخلي قلبك مما دون الله عز وجل ولا يكون في قلبك إله إلا الإله الواحد الحق لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله قضية الربوبية وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وغير ذلك من أوصاف الربوبية لا محل أو ليست محل خلاف بيننا وبين غيرنا من سائر الملل والنحل كل الناس يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان ورزقهم وسواهم وفطرهم ورباهم كل هذا من صفات الربوبية الكل يعترف بذلك ولا ينسى التوم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إذن هم يعترفون بربوبية الرب تبارك وتعالى ولكن الخلاف في الألوهية في التوحيد أشركوا في بالله تعالى في هذا الجانب جانب العبادة والتأله والتوحيد كان كان الشرك ممن تنكب الطريق وظل عن سبيل الأنبياء والمرسلين ولذلك ما أرسل الله تبارك وتعالى من نبي ولا رسول إلا, لقو... إلا قال لقومه قولوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فمن عبد غير الله تعالى فقد أشرك بالله تعالى بعض الناس يتصور أنه كلمة العبادة متعلقة بالصلاة أي أنه لو صلى لغير الله لكان مشركا نعم هو كذلك لكن ليست الصلاة فقط هي المظهر الوحيد من مظاهر الشرك وإنما مظاهر الشرك كثيرة جدا ذكرناها سابقا ونذكر بعضها الآن الذبح لغير الله كمن يأتي بشاة أو بقرة من الصعيد ليذبحها عند الحسين أو البدو أو السيدة أو واحد من أولياء الله بزعمه فهو مشرك بالله تعالى وقع في شعبة عظيمة من شعب الشرك لأنه لا نظر إلا لله ولا توكل إلا على الله ولا خوف إلا من الله ولا استغاثة إلا بالله ولا طلب الحاجات إلا من الله ولا دفع المضرات والمفسدات إلا من الله فمن تنكب هذا الطريق فلا شك أنه قد وقع في شعبة من شعب الشرك فهنا يثبت الحديث أن دفع الشرك ليس كافيا وإنما لابد من الإيمان وهو بعد أن يفرغ الإنسان قلبه من الشرك يملأه بالإيمان والتوحيد وتوحيد الله عز وجل فمن مات لا يشرك بالله شيئا يلزمه أن يكون مؤمنا بالله فالتقدير من مات يؤمن بالله ولا يشرك بالله شيئا دخل من أي أبواب الجنة السمانية شاء ومن الأعمال التي توجب كذلك دخول الجنة ما جاء عن عتبة ابن عبد السلمي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوفى له سلاسة من الولد لم يبلغ الحنص إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ما من مسلم إذا شرط الإسلام مش أي حد له ثلاث أولاد يدخل الجنة بل لا بد أن يكون مسلما هذه تحفة وهدية من الله تعالى لأهل الإسلام فمن مات له ثلاثة من الولد الشرط لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا سن التكليف الذي يؤخذون به ماتوا أطفال صغار قبل أن يبلغوا الحنث والحنث هو يعني قبل أن يبلغوا وأن يجري عليهم القلم يسجل عليهم حسنات سيئات فإذا مات الولد قبل هذه السن فإنما يأخذ بتلابيب أبيه وأمه فيدخل جميعا الجنة ويتلقى هؤلاء وهم فرط لآبائهم سرقوا آبائهم إلى الجنة يأخذون بأيدي آبائهم ويدخلون بهم الجنة فما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد معاذ بن جبل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أوجب ذو الثلاثنين عفوا قد أوجب ذو الثلاثة يعني وجبت له الجنة من قدم ثلاثة الحسن البصري وضحمه الله تعالى من سادات التابعين وإمام البصرة كان إذا دخل على ولده الذي لم يبلغ الحنس وهو صغير وهو مريض يقول له يا بني لأن تموت قبل أن تبلغ الحنس أحب إلي لأن تموت قبل أن تبلغ الحنس أن تفع بك وهو أحب إلي ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاروق الأمة كان يمشي في الشوارع فإذا لقي غلاما صغيرا لم يبلغ الحنس قال يا فلان ما اسمك قال ما اسمك قال فلان قال ادعو الله لعمر فلما حدس في ذلك قال وكيف لا أطلب منه ذلك وهو لم يبلغ الحنث ولم يجري عليه القلم فإن دعاءه مستجاب فقه من عمر فقه عظيم جدا وتواضع جم تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل من أبواب الجنة الثمانية شاء من أول من يدخل الجنة أول واحد يدخل الجنة من بلا شك هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يسبقه أحد ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها أفتحها أفتحها وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أكثر الناس تابعاً يوم القيام أكثر الناس أكثر المرسلين والأنبياء فيأتي النبي ومعه الرهط ومعه الجماعة ومعه العشرة ومعه الاثنين ومعه الواحد ويأتي النبي وليس معه أحد وليس معه أحد والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسرائيل والمعراج رأى سوادا عظيما سواد يعني ناس مجتمعين كسر فظن أن هذه أمته فقيل له بل هؤلاء أتباعوا إبراهيم عليه السلام والسلام أمتك أعظم من ذلك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا راضينا نرضى بذلك نعم وقرة عين قال والذي نفس بيده لأنتم أكثر من ذلك أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا راضينا نعم وقرة عين قال والذي نفس بيده لأنتم شطر أهل الجنة أترضون بذلك قالوا رضينا قال إن أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم منهم ثمانون إذن أمة محمد فقط تلتين أهل الجنة أذبع سيدنا محمد فقط تلتين أهل الجنة والثلث الاربعين صف البقين لجميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى عليه السلام فأي كرامة لهذه الأمة الحمد لله أننا منها ومن أذباع محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك لما فزع الصحابة رضي الله عنهم ألا تكون هذه الأمة لا حظوة في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثوري الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثوري الأبيض يعني ال ال ال الأمة الإسلامية بعض أفرادها تصور تصور أن هذه الأمم الكثيرة جدا. ستزدحم في الجنة ولا يكون لأبناء هذه الأمة مكان لكسرة الأمم السابقة وكسرة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وكسرة عدد المخلوقين من بني آدم فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كل من كل مئة شخص شخص يدخل الجنة 99 في النار ثم بين لهم أن هذا العدد الضخم الذي يدخل النار معظمهم من يأجوج ومأجوج من يأجوج ومأجوج فهذه معادلة فذة تبين أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة مباركة وهم معظم أهل الجنة يمثلون في الجنة يعني 70% مثلا 70% تلتين أهل الجنة و30% هم أتباع الأنبياء الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة والسلام فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة أو الواحد يخبط على باب الجنة فيقول الخازن من أنت فيقول أنا محمد فيقول الخازن الملك الذي يحرس باب الجنة يقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح الباب فيدخل نبينا عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح يستأذن قال فيقول الخاذن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك تحفة عظيمة جدا. فأول من يدخل الجنة أول رجل يدخل الجنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من بعده زمرا وأفواجا وجماعات ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يعني نحن وإن كنا آخر الأمم إلا أننا يوم القيامة أسبق الأمم دخولا الجنة وهذه كرامة أخرى هذه كرامة أخرى المنطق يقول أول من يدخل الجنة آدم لأنه أول مخلوق سبك من الجنون والخبل والكتب التي صدرت مؤخرا تقول آدم ليس أول بني آدم ليس أول بني آدم لا هذا جنون وخبل إنسان فقد عقله وماذا نصنع وربما يأتينا بعد ذلك من يقول آدم ليس أبو البشر وليس أصل البشر بل في الناس من قال هذا في الناس من يقول إن آدم ليس أبو البشر وإنما هو وإنما أصل البشر قرد قرد يعني أنت ابن قرد فمن الناس من يرضى لنفسه أن يكون ابن قرد ومن الناس من يرضى لنفسه أن يكون ابن كلب وهكذا فكل إنسان يرضى لنفسه ما يشاء وأما نحن فأبنا آدم وأمنا حواء ليس لنا أصل إلا هذا ليس لنا أصل إلا هذا ومن شاء غير ذلك فله ما يشاء صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا